وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا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 فيذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء مَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُسْتَقِيمِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا إن ذهاب لا يسمعون فيها له وولا كذاب جزاء أمر ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينه لا يملكون منه خطاب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 عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم المرء ما قدمت ويقول الكافر يا ليتني كنت